ان علينا جمعه و ق ر آ ن ه فاذا قراناه فاتبع ق ر آ ن ه ثم ان علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله وتذرون ا ل آ خ ر ه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ ب ا س ر ة تظن أ ن يفعل بها ف ا ق ر ة كلا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل من راقي وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساق